بوك تو ألتمش وستون ستة وستون إيلك زميري بير ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد بن بنم. أنا يا الخاص بي. أنا يا الخاص بي. أنا أهتم بلميورم. لا أجد مفتاحي. أنا لا أجد مفتاحي. بيلتي مي لا أجد تذكرة سفري. أنا لا أجد. تذكرت سفري سن سنين أنت كاف الخاص بك أنت كا الخاص بك أنا اهترني بلدن مو؟ هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ بلدني بلدن مو؟ هل وجدت تذكرت سفرك؟ هل وجدت تذكرت سفرك؟ أو هو ها الخاص به. هو ها الخاص به. هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ onun بيلتının نرده olduğunu biliyor musun؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ آه، onun هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها قد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه قد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه بز نحن نا الخاص بنا. نحن نا الخاص بنا. بيك بابا مزحستا. جدنا مريض. جدنا مريض. بيك أنمي جدتنا بعافية. جدتنا بعافية siz sizin انتم أنتن, كم, كن. الخاص بكم بكم انتم انتن كم, كن. الخاص بكم بكم çocuklar babanız nerede اين ابوكم يا أطفال؟ ya atfal? Çocuklar, anneniz nerede? Aynen, Aynen, Aynen, Aynen, Aynen, Aynen, Aynen, atfal.